وَلا قَضِ زًَاَّ السَّمأَُّنََْا بِمَصَابِي حَوجَعَ النَّهَا رُجومَ للِشَّياقين وَأَعْتَدِنَا لَهُ ذاَبَ السَّعين وَلَِّذنَ تَفَرُوا بِ رَبِّهِمْ ذاَب جَهمَّم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن ثِفَا بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمور أم أمنتم ممن في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كَمَّمَ الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الصَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْتِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانٍ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانٍ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 أفمن يمشي مكبا على وجهه أهزاء من يمشي سويا على طراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي ذرأكم فِي الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير